بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين واننا الى ربنا لمنقلبون صد التميز పీ్ద ాలృంుచఐటిం఩ా invers throw capacity》para image asaaka 2 goal card eài estive. 3 goal card eai ei montal obedient God video 3 goal card eài web 4 goal card 4 goal to give theirrum. 5 goal fundamentalились 5 goal to name 55 goal card 5 goal band لل دكتور خالد بن عبد الرحمن الجراسي بصوت الشيخ ناصر ادن علي القطامي اللهم باسمك احيا وباسمك اموت والان نترككم مع الماده الاذكار المصاحبه للمؤمن في يومه وليلته دعاء الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره دعاء دخول الخلاء والخروج منه قبل الدخول يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد الخروج يقول عفرانك ما يقول اذا تسوك وتوضا حال استيقاظه ليلا يتلو الايات من اخر سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لآنه لقول الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ صار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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل اني لا اضيع عمل عاملكم ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُذُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقْتُلُوا لِأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما ماواهم جهنم وبئس ملجأ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم من عند الله وما ان إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ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 ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الدعاء عقب الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعاء الاستفتاحي في صلاه الليل اللهم رب جبرائيل واميكائيل واسرافيل فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ما يقرا في صلاه الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر سبح اسم ربك الاعلى وفي الركعه الثانيه قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه قل هو الله احد ولا يسلم الا في اخرهن ما يقول إذا قنت في الوتر أو في الصبح اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالنت ما يقول بعد صلاه الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في اخرهن اي بالثالثه ويرفع صوته بها ما يقول اذا سمع النداء اي اذين المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن الا في الحيعلتين حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله ما يقول اذا فرغ المؤذن من التاذين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد رضيت بالله ربا وبمحمد الرسولا وبالاسلام دينا اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه اتم محمدن الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دعاء لبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه ما يقول اذا استجد ثوبا اي لبس ثوبا جديدا اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع عليه دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اظللا او اذن او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي دعاء التوجه الى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعظ لي نورا دعاء ركوب السياره بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا ఇన్నా ఇలా రొబ్బినాలము కొలిబూన్ అల్హమ్దు అల్హదు అల్హదు అల్లాహ అక్బర్ అల్లాహ అక్బర్ الله అక్బర్ سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ما يقول اذا استصعب عليه امر كتعثر المركوب مثلا ينبغي ابتداءا الا يلعن المركوب فقد قال صلى الله عليه وسلم في دابه لعنتها امرأة في سفر خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ثم إنه يدعو بالتيسير قائلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ما يقول في دعاء الاستفتاح اي التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ما يقول في ركوعه وفي سجوده بعد التسبيح ثلاثه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح فائده يكره قراءه القران في الركوع والسجود قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا ما يقول حال الاعتدال من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ماطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما يقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني وارفعني أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ما يقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصيغه الافضل للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه والتشهد قال صلى الله عليه وسلم قولوا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 كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ما يدعو بعد التشهد الاخير في الصلاه يستحب للمؤمن في هذا المقام ان يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو ومن ذلك اي يتعود بالله من اربع فيقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ادعيه جامعه لخيري الدنيا والاخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا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 سبحان ربي الاعلى سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقه سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ الذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إضافة لما ذكر فإنه يكرر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد الفجر وكذلك بعد المغرب عشر مرات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرا ايه الكرسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيَخْتِمُ بَعْدَهَا بِالسُّورِ الْمُعَوِّذَاتِ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ يشرع المؤمن بعدها في اذكار خاصه بالاصباح والامساء يقولها اذا فرغ من الاذكار المشروعه عقب صلاتي الفجر والعصر وسافردها مفصله ان شاء الله في فصل مستقل بعد هذا الفصل دعاء الخروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك دعاء دخول المنزل اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله دعاء البدء بالطعام والشراب والفراغ منه عند البدء يقول بسم الله فإن نسي قال بسم الله أوله وآخره وإذا فرغ من الطعام يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أذكار النوم يقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وَسِعَ كرسيه السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا, حفظهما, ولا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ సి వుహూహ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا ఆ إِلَيْهِ బిమా జీల وَالْمُؤْمِنُونَ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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت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 واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين ثالثا يقرا قل يا ايها الكافر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 يمسح بعدها بكفيه وجهه ورأسه وما أقبل من جسده ويعيد ذلك ثلاث مرات خامسا يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله أربعا وثلاثين ثم يقول ويقول اللهم باسمك احيا وباسمك اموت ويقول كذلك اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان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 اقض عنا الدين واغننا من الفقر ويقول كذلك باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح ويختم تلك الاذكار بقوله اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ما يقول إذا تعار من الليل أي استيقظ وأراد النوم بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد కులిపదీల్లాహ ఇల్లహు అక్బర్ వలహ ఇల్ల బిల్లాహిల్లీ فان دعست جيبله وان توضأ وصلى قبلت صلاته ثم ان شاء انام بعدها هذا ما وفق الله تعالى لجمعه من اذكار ملازمه للمؤمن في يومه وليلته ويلي ذلك فصل في خصوص اذكار تقال عند الاصباح والامساء اذكار الاصباح والامساء بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَمِنْ فَضْلِ ذَلِكَ أَنْ يَحْفَظَهُ اللَّهُ وَلَا يَقْرَبَهُ شَيْطَانٌ وَأَنْ لَا يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ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 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسيد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس إِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ يَقْرَأُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وهذه تكفيه من كل شيء كما انه يثاب بقراءته الاخلاص 3 كانما قرأ القران كاملا ويرحظ مما سبق مشروعيه تكرار المعوذات 3 في اذكار الصباح والمساء وعند النوم وكذلك عقب اداء صلاتي الفجر والمغرب خاصه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات او 100 مره من قالها 10 فكانه اعتق رقبه من ولد اسماعيل عليه السلام ومن قالها 100 يكتب له 100 حسنه ويمحى عنه 100 سيئه وتكون له حرزا من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي ثلاث مرات وهذه تفوق جميع الاذكار التي اجتهدت ام المؤمنين جويريه رضي الله عنها في قولها من بعد صلاه الفجر الى وقت الضحى سبحان الله وبحمده 100 مره وبفضلها تحط عنه جميع الخطايا وان كانت مثل زبد البحر ولم ياتي احد يوم القيامه افضل مما جاء به الا من قال مثله او زاد عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 في العالمين انك حميد مجيد يكررها 10 مرات او يكثر منها ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا كما انه يكثر في يوم الجمعه وليلتها من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خنقتني وانا عبدك وانا على عهدك ومعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قاله موقنا به ومات بعد ذلك فهو من اهل الجنه استغفر الله واتوب اليه 70 او 100 مره وهذا سبب الانشراح القلب ومغفره الذنب اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت اليك النشور واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت ربك كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوء ان أو اوجر الى مسلم اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي وهذا الدعاء سبب لحفظ الله تعالى عبده وبخاصه من اي موت بخسف اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأمسى الملك لله والحمد لله لا ధీ అలాహ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويزيد ان شاء مساء ربي اسالوك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين امسنا على فطره الاسلام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 اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من نزل منزلا فقالها لم يضره شيء حتى يترك منزله ذلك بسم الله الذي لا يضر ما اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها ثلاثه لم تصبه فجاءه بلا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا من قالها ثلاثه مرات كان حقا على الله ان يرضيا اخي المستمع الحبيب هذا اوان ختام الورد المختار من اذكار اليوم والليله نسال الله تعالى ان يوفقنا واياك لحفظه وملازمه العمل به تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته المطهرة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وختاما تودعكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملز صندوق بريد اثنان اربعة ستة خمسة 2 الرمز البريدي 113 1 2 هاتف 2919 2919 2919 2919 4 4 4 2 9 15 15 صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم هذا العمل باستوديو صدى التميز الهندسه الصوتيه والاخراج ابو ابراهيم